Kulama, ultija, fiha fa, wujunsa, elam, rum, rosa, nadir.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 Fartarofu bidan bimfasukali als havisarid. Inna lalina jaokshauna rabbehun bilraai billahun, maak bijzaten zaden. Alaa, en hij is de liefde, de grootste. Hij is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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن en hij met die Amen. had al die au zukkun in M'n sakarizka, bella dufi o tuwi u u u u u u u u u u u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 Samen met elkaar in de buurt te gaan en te قل 18 in 18, الله ومن معي 19, رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب 19, قل هو الرحمن 19, به وعليه توكلنا. فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يَأْتِيكُمْ بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نور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 INNA RABBAKA HUWA A'LAMU BIMAN DHALLA 'AN SABILI WA HUWA A'LAMU BIL MUHTADIN FALATU' AL MUKATHTHIBIN WA IDHA LAW maar degenen die in de kerk zijn, die إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسموا على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مسبعين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين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 قَالُوا يا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ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 Am l'kum kitab fi t'drusun. Inn l'kum fihi l'ma t'qiyron. Am l'kum aiman alaina bal'gha ila yom al'qiyamati. Inn l'kum l'ma t'akumun. Sallhum ayyun.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 ولا تكن كصاحب الحوت إذ ناذى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مزموم فاجتباه ربه بَصَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ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 van wat stroomt, voelen ze door de Zachara, hera, hera, hera, hera, hera, hera, hera, hera, hera, hera,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 Faammaan, men ootie kutابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابي في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أثلفتم في الأيام الخالية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 هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه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 فلا أكسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين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 وَإِنَّهُ لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع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 يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يَسْأَلُ حميم حَمِيمًا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذ ببني Wafa hibati wa achi, wa far silati tuui, wa ma fil audi jamiansumaiunji, kella innahala wa nazarat al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 عن اليمين وعن الشمال عزيز ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم مما يعلمون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 قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا وَإِنِّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إِنِّي دعوتهم جهارا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 قالوا ان قرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزدهم الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا وَلَا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا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 innaka in tadhurhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiyamun mu'mina wa lilmu'minina walmu'minat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 يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وَأَنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وَأَنَّهُ كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِعَابًا وَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَغَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِك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 Femijuw min birobi, fala jacho, fu benkussamu, fala rohecho. Wanna min el-muslimu, وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وَمَن يُغْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَغَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا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 واصبف على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النَّعْمَةِ ومهلهم قليلا إِنَّ لدينا أنكالا وجحيما wat er men de gochtie en gezeven alima,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 فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إِنَّ ربك يعلم أَنَّكَ تقوم أذنى من سلسي الليل وَنِصْفَهُ وسلسا وَطَائِفَةٌ من الذين معك وَاللَّهُ مُقَدِّرُ اللَّيْلَ والنهار عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوا فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Alima, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4,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 Wazal tu la hu ma Summa tu انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أَدْبَرَ واستكبر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 ليستيقن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ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 وَمَا يعلم جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِنَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرْ كَالْلَا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرْ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرْ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 ات صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يشاء الله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 إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل مراق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى dus ging hij naar de mensen van zijn land. Omdat hij zei: "O mijn kinderen, ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم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 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا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 مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا سَمْسًا وَلَا زَمَّارِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظلالها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا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 wysquol in haar kasten, kan mizaar zijn, gewillig, en in 117. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 118. قال يوم ثياب سندس خضر وإستبرق 119. وحلوا أساور من فضة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا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 Inna هؤلاء يحبون العاجله l wa la hum هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إِنَّ الله كان عليما حكيما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 فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين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 Haa, daa, jaamul wal awalin. Faa, in kaalakum keedun تقين في ظلال وعيون وفواكه مما يستغون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجذي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم مركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعدون